و جید السيرة فارسلوا يا عاد ثانيات سيعطوا فأرسلوا فأرسلوا عاربهم فأهلا بره قال بشراء والله عليم بما يعمل وجاء هنا بنسلن لنقوم انفسكم امم فخورين جميل والله المستعان على ما تصفون سالو اللهم لي مب بما يعملوا وشره بثمن وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الْزَّيْدِ وَقَالَ الَّذِي شَتَرَهُ مِنْ الْفَرَعِ لِمَرَأَتِهِ ری می ما وكذلك كهذاك ما ليوسف في لون وائل وَمَا نَحْنُ غَالِبُونَ لَا أَمْدِدْ وَلَا